Thank you. بنفسي افدي خير من وطئ الثرى نبي الهدى بحر الندى سيد الورى بنفسي افدي خير من وطئ الثرى نبي المدار بحر الندى سيد الوراء ختام حبيبا العالمين بلا ومنون على وحي ربه وتنزيله القرآن عسمة منقر أَتَاهُ أَمِينٌ الله جبريل جهرة وكان لرب العرش يعمد في حرام وأسرى به الرب العظيم إلى العلا فسبحان من أسرى وبورك من سرى التقديم في كل حضرة معظمة مرفوعة القدر والذراء خليل صفي الله مختار قربه ورؤيته هذا الحديث كما جرى حبيبي رسول الله اني نزيلكم على بابكم ارجو الضيافه والجراح حبيبي رسول الله اني عبيدكم بغير ضعيف لا اطيق تصبرا حبيبي رسول الله اني سليلكم ولي يدري بها كل من درى لكشف مهم في مرابعنا قروم حبيبي رسول الله قادته فرقة مضللة ليست لنور الهدى ترى حبيبي رسول الله كن شافع لنا إلى ربك الرحمن أحسنا من بره واساله لنا وادعه لنا ان يهيثنا ويرحمنا ان المعاش تكدرا بجدب وقحط قد تمادى وفتنه وجور ولاه الصق الكل بالعراق فساله تعالى يبدل الجدب والغلام بخسب ورخص في المدى ويصلح أولاد الأمر عند فسادهم ويوقظهم للعدل من سنة الكرام ويا رب يا رحمن شفع نبينا رسولك فينا واكف من جارا وجتارا ولا تبكينا يا ربنا عرضه لهم وهدف مرامي كل من خان واندر واهد منّا وسينّا إلى الحق والهدى واختم لنا بالخير إذمعا السرور ما بأنك مولانا وإنك ربنا وسيدنا والقصد في كل ما عرف وصلي على روح الحبيب محمد وسلم وبارك كل ما بارك شغلا مع الآلي والأصقاع والتابعين ما جرى سيل فيه وتمت وفى الحمد لله ختمها عبيرًا ومسكًا للوجود معدرا وتمت وفى الحمد لله ختمها عبيرًا ومسكًا للوجود و عقد ما يا رسول